إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاروا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين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 Allah bi وَاللَّهُ, والله نوره وَلَوْ كَرِهَ هو الذي أرسل رسوله ودين الحق على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ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 العيسى بن عمر يمل من إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله من بني الطائفة